ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اولئك لهم عذاب من رجز ننيب ويرى الذين اوتوا العلم الذي اوزن اليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا لندلكم على رجل ينبهكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا به جنة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 يا جبال عوّب معه والطير وألَنَّ له الحديد أن يعمل سبغات وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودوه شهر ورواح شهر وأسلا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دهبة الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مساكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال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 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أَسْفَارِنَا وظلموا أفسهم فجعل لهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك نعائات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبن صضعنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إِلَّا نعلم من يؤمن بلا خير من هُوَ هو منا في شك وربك على كل شيء حفيظ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال السَّمَاوَاتِ في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 وَلَوْ تَرَاءَئِ الظالمون مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بعضهم إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ استضعفوا للذين اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَن تَمَنَّيْتُمْ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 فَنُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا كانوا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لِلْمَلَائِكَةِ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أَنْتَ ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أَكْثَرُهُمْ بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا ما هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَثُمٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 إن جري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يغذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد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 وحيل بينهم وَبَيْنَ ما يشتوون كما فعل بِأَشْيَاعٍ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريب